شوران لن نل نل المنن جلل علن لن لن وشوال لنا من عيون قلع ينغا يا نفس طبيبي اللي يا عيون قلع ينغا هذا جمال الموج وفنا انوار Yəl-Toybət, <toms> mədə nəqul? Wafyək qəd hələr rəsul Yəl-Toybət, mədə nəqul? Wafyək qəd hələr rəsul Yəl-Toybət, mədə nəqul? يا فيع والصاحب ايه والدجيع يا روضه الغادي الشفيع والصاحب ايه والدجيع تطمن لنا اناغنول على النبي محيظ ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي محيظ ظلم والآل والصحب الكرام She dare to bush all